بينك وبين العزم ميثاق معقود وبينك وبين القيم عشرة طويلة يا دار يا دار حضنك ماكر سباع وأسود من عهد شبلي والفروع النبيلة منك المجد حبله طويل وممدود ووصفك تجاوز شعرنا يا الأصيلة أذكرك يا مير الجبل واذكر الجود وطر السيوف اللي يدوي صليلة يا حسن عزك عصف المجد موجود مثل الوشم ما ينمحي بنفيلة يا حسن عزك عصف المجد موجود مثل الوشم ما ينمحي بنفيلة يا حسن فعلك ما رقت له هل الفود يا مرعب الطغيان لهج سيلة انت المنارة لو علق قلب نود وانت الكريم اللي دعش دم فيلا تاريخكم وضاح عن أب وجدود طرشان يشيوخ الجبل والقبيلة اليوم لحفاد التخو بعز معهود وشبلي أمير على النشام ودليلا وشبلي أمير على النشام ودليلا